وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وأن يقولوا تسمى لقولهم كأنهم قشب مسندا يحسبون كل صيحة عليهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنا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 هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لا تُنْفِقُوا وَمَن يَنْفِقْ مِنْكُمْ فَكَأَنَّمَا يُنْفِقُهُ مِسْكِينًا وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ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 تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أحدكم الموت فيقول رب لولا 119. وإذا أغفرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين 110. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما